ومَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحزن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة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 اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي ليلتنا هذه الشريفة ذنبا إلا غفرته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 اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا وفي بلاد المسلمين اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو وأعذنا من الشر فوق ما نحذر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك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 أنت جعل القرآن العظيم ربي عقلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وَذَهَبَ بِهِمْ مُؤْمِنًا وَغَمُومًا اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نُسِّينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ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 وعلى آله وصحبه والتابعين